قال يا نوع إنه ليس من أهل الكائم إنه أمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعلم كأن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسر ألك ما ليس لي به غير وإلا تغفر لي وترحمني أكثر يا نوح أبط بسلام منا وفاكات نالي يا نوح أبط بسلام وَأُمَمٌ سَنُمَتْ عِظَامُهُمْ